سوي بناءه، بل يريد الإنسان يفجر أمامه، يسأل أين يوم القيامة، فإذا برق البصر وقصف القمر وجمع الشمس والقمر. Yakulul insan yoma idin ain al mafar kallaa la wazr ila Rabbik yoma idin al mustaqar yunabau al insan yoma بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتحجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا كلا بل تعبون العاجلة وتذرون وَنَقْصٍ وجوه الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ